او تصبوا البحر في عين اي كشك او تصبوا المشي مشك تريدن bár csak egy szó, de nem tudom elhagyni. Azt hiszem, اسمي بالقطع السوداء انا فرقك وما جيت متعدد متعدد تجي وتشوف اسمي بالقطع السوداء وبلو وجودك يا حبيب, يا حبيب العيشة ما مريودة ويا بابل ترجعك لي القاغش شو موسيقى <تصفيق> كده حس بعمر شيء من انت مو يمي ويزيد كل يوم التعب والرجفة اللي بجزي <تصفيق> واللي المتونس علي بس يحرق بدمي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي طالب راقك جيت وتعدى حدودك خايف لا تيجي وتشوف اسمي بالقطع السور أنا فارقك وما لا وتشوف اسمي بالقطع من هاي الليلة بدونك تهذيني والذكرى ترجع بيوم وجهك توديني والذكرى ترجع بي وين وين لوجهك توديني. أنا تمني إسمانيا أحسن. صح البعد يا بس أنا حتى هذا البعد ما أتبرح. <تصفيق> رايد أنسى بس ذكرت النعاني رجالي اللازمين مني اللي توجاني مرحى موت فرقتك بس اقتينا عيني مرحى موت فرقتك بس اقتينا عيني طالب راقك وما جيت والتعده